المرتقي بالسلطن وهو اسراء خير عليه السلام وهو ثالث البلدكه المنفقورين المتقدم ذكرهم وهو احد حمله العرش وصور قوم عظيمه من الفتحين روى ابن احمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء راضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المسلم وقال قرم تنفق فيه رواء ابن حاجم الصحيح هو قرم الحبيب وأخبر الإنسان أحمد الكركزين من حديث الأبي سعيد الكفري رب يضمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أن عمل وقبل كتن صاحب القرم الله وحنى جنهته وأصر سمعه يوم منك يبلغ قال المسلمون يا حسول الله سيد الله عزيز فما يقول هذا كل الحسب من الله ونعم الوكيد على الليوح كبككك فالت النبي الحديث الحسن بصحابه وغيره كل حسب من الله ونعم الوكيد يعني الحديث ناكيه فهي جده وهي إن الإنسان دي في أنازل يجبه أمر شديد أمر حامل أمر يجب أن تكون جداً بكككككككك إذا استشعر بأن هلالك فيتنا مندهننا وخط بعضوض ففزع فزعا شديدا وجهه النبي صلى في الله عليه وسلم أنه يفعل كله حسب من الله ونحن الوفين حسب من الله ونحن الوفين يعني كانت أخرى للمعباس أن حسب الله ونعباس أن حسب الله ونعباس قال الإبراهيم لما ولك في ناره فكفار الله عز وجل حشار الله لحسب مرحب الوكيل قالها الأسحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزمة حمار الأسر دعت غزمة أخرط دعت غزمة أخرط يعني خلف غزمة أخرط أصابهم جراحات وأسخنوا وكتلت خيارهم وجوه حميمهم الكثير ففيه جراح مدير اللي هي الجروح والدماغ وثمانيه و9000 و9000 زي محسن فوزي وزه شيخ جراسي صلى الله عليه وسلم وقصر فضائيتها للسنن القداميه ودخلت خلاقات من فوز لذي صلى الله عليه وسلم ويجحش في ذكائه لا قصاب ولا شديد ده النبي عليه الصلاه قبل عن اصاب طه لما يشل دياري قبل عن اصاب ابي اصاب ابي رجال من الاسر وخساره قبل بقى قتل خيال المسلمين حمزه بن عبد المطلب وانا ساب من النضر غيرهم من فضلت استحاله فالعيد التاريخي بقى الجو المعنوي ومع ذلك صبيحه اليوم كان يوم مشاركه الصبح امروا من بن يسواصلت الى الخروج في الاسد اخذ من السمصر للجراح الماديه او جراح الحسيه والصحيه بعدين ف طبوب الخامس اللي هم اهل الدفاع نظر اخذ منهم جفون ويغيرون في ناس الخوف خوف من الناس قد يجمعوا لديهم وعن الناس هنا تبدا سفيات وربما الذين قالوا للناس ان الناس قد جمع اولتهم فتشوشوا فزادوا بالمال وقال حسدنا الله وليعاقبنا كتلك فانفلوا من نعمه الله وفرق الدم ينسف في السوق واتبعوا هواهم ذهب الحر الاسد ففرق خلو سيفنا دعم وثق فثبت الاستحاله الاجز والسلام الاجز بالسلام ففي كده ان النصوص العقائد يعني يحكي لهم موقفا مهيبا لصاحب القرن اللي هو استرافين أن هو يقبل اليمنى فينفخ في الصور نفخه يخضع بها ملك السماوات والارض ونفخ في الصاحف ونفخ القيام في امر ذائق شديد فاستحد فزيرا واعتلهم الخوف فقال الرسول ما نقول إيه نعمله في الدماء قد رجل ترى قال كل حسبنا الله ونعمى الوضع فهذا كنز كنز ينبج على ما علمه أن يتعلمه إنه من توكل على الله فهو حسبه كما قال عزيزاجه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذه الآية لو عمل بها كل البشر لوسعته يعني الله سبحانه وتعالى لا يأعجزه أن يكون حسباً وكافياً لكل البشر على اختلاف وعلى اختلاف حاجتهم وعلى اختلاف أديتهم وعلى اختلاف موخهم سبحانه وتعالى يقول وينفق الإصلافين في الصور ثلاثة نفقات يسألني طبعا خلافين مان يعين؟ قالوا ما نفقتين عن ثلاثة وهي ما رجع من ثلاثة نفقات فرعا للنفقات اللي ذكرت في القرآن نفقت الفزع ونفقت الصعق ونفقت البعث فإذا تعالك وهو المولى الحق السري تركز عليهم في السموات والارض الاول الا باذن الله وهذه هي النفخه الشذى تقدمنا على النفختين الاثريين قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق إلا من في السموات والارض الاول الا بانشاء الله اخلاف هل هذه النفخه هي النفخه الاولى النفخه الفزع لأن بينهم مغيرا بعض وعلى ما أكد هنا هم وعلى ما أكد بينهم مغيرا علينا قول نفخة هي نفخة واحدة قدر بالفزع وتنتهي بالصعب قدر بالفزع وتنتهي بالصعب والمسألة في السعب أنفخ في السوري فصائف أنفخ السنوات وأنفخ الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا أمت يا رجل يوم الظروح ومنه الموت كي مقتبض الأرواح أي من هردان ميت الموت كي مقتبض الأرواح وهو ملك الموت قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يُبكِل بكم ثم إلى ربكم تُرجعونه ولملك الموت أعوانا من الزراغتك يأتون العبد بحسب عمده وإن كانت أحسنا في أحسن هيئة وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة نعوه الله عن أهل براء قال تعالى حتى اذا جاء حكم الموت توفته رسلنا الى دار الجمع ايضا عدد من الملائكه غير معلوم توفاته رسلنا وهم دائ الفطور قال تعالى الذين توفاه من ملائكته وريه انفسه وفر بعضهم ومنهم اي من الملائكه الكوكب ذي الزاد هو ما استشهد بالذهاب الى مكة والحديث عن وروده النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل الطائف في بدايه البعثه ولا اهله ودعوته, ودعوته ايامه وعدم استجابته لهم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيذا كان بسحابه قد اظنني فنظرت الخيره فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سبع فول قومك لك وما رد عليك وقد دعث الله إليك ملكا لتأمره بما شئت فيه فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أثبت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هذه هي بده وهي ان الداعيه رحيم بالخلق رحيم بالصلاه لا يوجد وجود عليه الاتساءه الاتساءه ولا يهدف إلي التقارب من منه ولا يهدف إلي التلكيل منه إنما هو غايته بإسن القرم فلنبعي صلاة فلتخلص في الوقف إيه اللي حصل معنا بأي حافظه بذل وغيره يعني الزلم فأذروا بي يسوفنا جاءتها الله علينا أن ما عديهم بشفهات بجارين الصبيان يحذفونهم بالحجار يعني يحذفونهم بالحجار حتى أبنه عقبه صلى الله عليه وسلم في الشريكتين سابق لكم عقب النبي صلى الله عليه وسلم ولا له أذى وهن يعقلك جراح محسوسة وجراح معنوية من هذا الرفض والصد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت بعائشة قالت يا رسول الله هل نقيك يا رمان أشد عليك بالأحد فقال نعم ثم ذكر هذا الحديث من خرج من الطائف قال فلن أستفق إلا مطار نستعالي المسابق تقريبا تلاتين كيلو العيش خالق الإنسان مهموم يسير على قدميه ثلاثين كيلو متر لا ينفق إلا بعدها من كسرة الهم لا يهم أنه لن يفتح له دار من الدعم ولم أعط عليه الفرصة أن يعاقب وينتقم قال لا لعله مرة يقرج من أصلابهم بين له يشير فديش هذه دوله هي تتصدر الدعوه يتعامل مع الخلق بخسر هو ينجز الافعالها ويتبرأ من افعالها لا في اسئله انه يحب ان ينكل دين وقالوا علا الحب ايه عمل في الصوره البدايه كانت صارت شائعه كده طبق الناس لما اتسكر نظام مبارك احيان ظهر فلاحين المحتامات وعمال الخلايا الذين ستصطح او في السجن فلان فلان بيصولي لدولة يوتيوب وبعض الناس يعني سبحانه الله يكون كلامه يا رب سيئ قلنا لا لا لا لا لا يتوبش سبحانه الله الاحب الى النار اي طول صح؟ اللي النار هو أفرح ومثل باتعب هو الاحب ربنا سبحانه الله تعالى باكون دي كل احب قليله يعني احنا هنستفاد ايه لهو اخل النار ايه فهد الشخصيات اللي هتعود علينا يا عدسان يا رب النار فالأحب الى الله عز وجلات نسان يوقي نفسه الاحب لله رب العالمين كل ما تحدثت فالاحب لله سبحانه وتعالى ان يتوب المذنبين ان يدوب الكافرون ويرجع الناس وده الحب اللي بنقوله تعالى لكن انت ماذا سينفيدك ماذا سترجع لك اذا انسان جامد فلو وجد من قبل بالنسبه لنفسه واحد كان فاضي كان فاضي كان مش مسلم كان مرتدي وبعدين لان اصابته الخارعه اصابته نازله امسك بالمصحف وعربه قال الله سبحانه وتعالى وزل ثورته من الايات طب ما في بعض النص اللي بيبقى صفحه المزيده كان شرف حسين الاحفاد والحادثه دي كانت في سنه 1981 وكان سبب معاهم محمد حسين هيكل ما كان كان يركع راح ولا سمح وكان لما كل استفاق لم واحد ثاني وقع سجل مصلي ده الحمد لله طيب فده الحديث دي فائده ان الداعيه هو ارحم الناس بالخلق ولا شباب هنا جبل النكه اهل القدس الذي قاضي ومنهم الموكل بالرحمه على ما جاء عليه حديث ارسل اليمان ان الله علم على رئيس بواسطه القار إِنَّ اللَّهَ عَسَّ وَجَلَّا وَكَّلَ مَلَكًا لَكُلْ يَا رَبْ مُجْفَدْ يَا رَبْ عَلَقَدْ يَا رَبْ مُجْفَدْ فإذا أراد أن يأخذ بي خلقه فلأ ذكر أبو نسى شقي بن سعيد خبر رزقه والأجن فيبتب في بطن أمك وكان سعيد جلسي يقول السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه السعيد من سعيد في بطن أمه يعني كتبك سعيداً والشقي من شقي في بطن أمه حالي هنا في فئدة أن الإنسان إذا وقف على همه ووقف على رأس أمره وتدبه هناك من الأمور الجسام والعذار التي تشغل عن سفاسة الأمور وتوفيه يعني كل انسان اي كائن ان الله سبحانه وتعالى كتب له اللبء المعقول كل ما هو كائن ليوم القيامه وكتب المقادير لخلقه وكتب يضمن للخلق من الشكر والاستعاده فالانسان يشغل نفسه غير يعني انا من ضمن التسعين اغلب الذات المراد لله هل انا اذا خرجت لذنب لاخرج على حال الرب سبحانه وتعالى لا اصل الفاتحه من غير ذلك هل لو القيامة أكون لما سعدوا وعسولوا الجنة أما مفاجأوا بالمفاجأة وبدأ لهم من الله ما لو يكونوا يفتسلون هذه أسئلة تشيد المواصف تشيد المواصف وتزهب الأقرار وتوجد القبور وتجعل الإنسان مهم مختلف لا يسعى إلى سخسة الأمور من التلافذ الإنطلاقية الكافية أو فلان سبنا وفلان نال مني أو فلان أخذ كذا أمور كافية لا تستغرق حياة الإنسان خلي الإنسان يعني تصدر هذا المصير وفيه هذه المفاهيم وهو يشغل نفسه بأمور خبات التفاهم يشغل نفسه باللبس بالأكل بالرفاهية ازا ايه ده هو نفسه برأي الناس فيه يشغل نفسه فيه العدوات التي في ليست لله سبحانه وتعالى انها عدوة ناجل الدولي أو ناجل ماسك وغير ذلك يعني هشل نفس الجنة لا يعود عليه بالنفع في أفراطين مع ما ينتظر ونزين أهوان هل سنة عايز أعطيه يعني فائدة هذه الحديثة أول فائدة منها إن الإنسان يقف مع أهمه وعنه وينظر ويطول فكره ويطول حزنه وخوفه من الله سبحانه وتعالى ده يؤثر إيه ده أطول الفكر وطول الحزن وطول الخوف يؤسف الجواب في فعل التعاط في طرق الدمتلات في السعي لنصرف هذا الدين فيه إجداز للتضحية والفداة وعنده دي قدوب لا مقدر بأول ثانيا فيه فائلة الإيمان بالقدر وأن الإنسان إذا فاته بشيء لا يذهب نفسه حساراته عن هذا الشيء إذ أنه لو قدر لكاد لو قدر لكاد ما أخطأك لما يجب الإنسان ومعصارك لا يكتب فكيف يكتب يكتب الرزق بعض الناس يسعى الى اخذ الرزق وبالحرام والرزق كتب له وان لم يكتب له لا عليه السعي يسعى واخذ بما شرعه الله من الاسباب واخذ بما شرعه الله من الاسباب اجل بعض الناس يجهل شيء الجبن والضعف والخوف عن فعل الحظر للبيوت وعن اقتصاد المصرف حرز الدين وغير ذلك مما يلزم فاذا به يذل ليه خايف على مراته وعلى اولاد كان من جريء كتبه السلام وكان جبان لا تخجل منه الجبن لا يكون امرا كل كنتم في بيوتكم لا معذ لدينا كتب عليه ان تقفل الى مباجه يعني اذا الخوريه مسألة مسألة مخدرات مسألة مسألة مخدرات فالسعيد من سعدة في بطل أمة الناس بفضل ما قال أبون السعدات والشقي من شاقية في بطل أمة ومنهم حملة العرش قال تعالى الذين يحضرون العرش ومن حوله يسفرون بحمد ربه ويؤمنه به ويستغفرون للمهين أمانا وقال تعالى ويحمل العرش رجز فوقه بيرقين سلبي قال الله ورسله الذين حول العرش الملائكة. الملائكة من الملائكه القلوب وهم حملة العرش اشراف الملائكه تعالى في ايه الملائكه القروبيون في خلاف منهم القروبيون في حمل العرش وقيل هم سادة الملائكه وقيل هم ملائكه الاقوياء شداد غير ذلك الشيخ الالباني ان شاء الله طبعا لم يرد فيه حديث سابق كل الحديث التي ورد فيه حديث شديد في الضعف فقال ولا ياسبت هذا لدينا هذا الاسم فإن هذا دائم الخبر ولا ياسبت هذا لخبر مسحي وفي الملكة حسنا القروب اليوم فإذا لم ينفي ولا نفضل إذا كنا هنا هل إيه قال بعضا ولا مابلة من حول عشر لنباعد أكواب فعلا واحد أكواب لكن ليس عليه دليل من الخبر مسلم ومن من هذا الرجل قال لها نساء الذين انقطعوا والده الى الجانب نزول حتى الدوجه يلوها لو فتحت او وجدها وقال لهم فسلام عليكم كلمه الخادم كلهم والدي وقال تعالى جاءت عاده من قبورها وانصرحت ام اباهم واذ بلغوا والذين والملاهيه يلسون عليهم قالوا لك ألا إذا مخزنكم للجنة وفي الحديث لما دخل الله صلى الله عليه وسلم فآتي بعد الجنة فيسألني الخازن من أنت فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم فأقول بك ومرك أن لا أفعل أعدل قبلك وفي وجود ذلك الجنة أمر منها اتفق عليها ومن في حديثهم قالوا تعالى إذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفي الايه فتشريق وما قال في الامدار حتى اذا جاءونا فُتحت ابواب الجنه ده كله هو التفسير وفتحت ابوابها في حال الجنه يعني دي وهي حال يعني دي الحال هنا انها مفتوحه الابواب كما قال عزيزي في سوره ص مفتحه لهم ابوابها مفتحه دائما أما جهنم لأنها سجن والعيز للأبن فصلاة الرجل للأبن فإنها مقصبة مقصبة يعني إيه؟ المغلقة قالت علي أنها عيز مقصبة وإنما تفتح كما تفتح أبواب السجور تفتح فقط عند كل الزمرة التي تعزها تفتح يدخلون وتضلق مرة في الأخرى حتى إذا جاءوها فتحت يعني لا تفتح إلا إذا جاءوها هذا سبحانه وتعالى السلام ومنهم خزنة النار عياذا بالله منهم وهن الزلامية ورؤى سرقون تسعة عشر عدد خزنة النار مش تسعة عشر لأ البلغوص تسعة عشر وإلا في الحديث بصحيح مصري قال يا منابي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة من هنم لما يصدعون ألف زبانة كل زنا من سبعون ألف ملك يجور نهر فأمر عظيم وقال تعالى وقال الذين في النار يخزن في جهنم ادعوا رودكم يخفف عنا يوما من أعذر وقال تعالى خل يدعو ناديا سندعو الزبانيا وقال تعالى علينا تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْنَارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا خُتْنَةً بِالَّذِينَ كَفَرْ لأنه لما نزلت هذه الآية استهزأ بها السمادين القريش فقال بعض الله كان سمح ابن أشدين كان شديد في المسارعة قال أنا أكفيكم سبعة عشر وادفوني أنتم سنين وكان شديد من صارع صارع سبعة عشر ملك وهذا كله إذا الجاهل بالله عز وجل يعني الإنسان المخزون اللي حاب على الطريق والي رباش عماله حرمه للتوفير ينزل يتجل يشوفه عمله يعني هذا الإنسان إذا إصابه بحمد سكولين رفض إذا أصابه مكروب صريع قد يأتبه ويرضيه صريعاً ويرضيه صريعاً ولا ذلك وهذه المخبطات لا ولا ذلك يتطاول رب عز وجل سبحانه وتعالى سمعة زيك. زيك قالت وقال ان فيكم 17 ايه لذلك يقال ان في اليد 하나님의 الثلاثة الزبانين وقرر ان عدته الى شبته لذهين تفر الاحتضار للمدينه كفوا حتى يكتفوا باسم هذا الفات قال تعالى وننزل جلالي وليقتدي علينا ربك قال لكم مادسون ولمك خزم النار وكان السلاح يقولون نعوذ بالله من يوم نسأل فيه الموتى فلا مجبري نعوذ بالله من يوم نسأل فيه الموتى فلا مجبري تخير هؤلاء أقصى أمنيتهم أن يموتوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد سنوات متطاوير يجيبون خارجه النار أنه في منافسه قال تعالى ما يجب فينا فيها أحقال أحقالي عن أزنان مكتالية أزنان تكليلات القطع قال تعالى خالدين فيها مجابة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد عزه الله من حال هذا الجرح ونظف في الآية السابقة وقال تجينا في النبي الخزرة في جيهنم اجئوا ربك المخفف عنا يا ربك من العذاب وما يغني تخفيف يومهم عن إنسان يصنع نار ويحترق أو يكتور العزام في الأزمان المتطولة لكن في حالة يأس هم قبلسوا بما كسبوا فإبلايس ويأس وقنوط فولا اليوم اليوم واحدة وما يغني عنهم اليوم ولكنهم حالة اليأس حالة الطارئ الذي أعياه وأحرقه الأعزائي نعوذ بالله من الحال الأهل الضالح وجاء في السنة ذكر مالك وأنه متفاضل النار وعورة النبي صلى الله عليه وسلم له ففي صحيح البخارين من حديث السمرة ابن جود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك والذي يوقد النار مالذي خازم النار وأنا جدرين ومدرمي كاري كانت الروجة أوليها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء الحق خلفوا في الأسراء ورأيت رجل لا يتسل مصديد العدوث يحش نار يعني يوقد نارا فقلت من هذا فقير انطلت انطلت فانطلقته ففي آخر الحديث أخبران عن تأويل الروبية فاتى الخليفه هذا ضر فقال له ان الذي يوقد النار لا يوجد مفتاح للنار وانا جبريل وهذا ميكائيل ومنهم سلال البيت المحمود يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور 70000 ملك ثم لا يعودون مجددا على حسب من حديث ابن ابي مسعصع رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي نبي صلى الله عليه وسلم ثم وفع ليه بيته المعنور فقلت يا جبئيه ما هذا قال هذا البيت المعنور قل خبزيتنا البيت المعنور وكعدة لأهل السماء قولت السماء السماء يدخله كل يوم صدرون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر معنين يعني يدخله ما راحنا فقط في الدنيا حتى هو مكان خيدره كل يوم يوصل واحد فينا فقط للتحضر في بيت الله المحمود كان عدد الملائكه لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى والملائكه ومنهم ملائكه سياحين يترقبون مجالس الذكر فقد روى الشيطان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله ملائكه يقرؤون سوره في طور يلتئسون اهل الذكر فإذا وجدوا قولاً ما يذكرون الله فنادي هلوه إلى حاجتكم قال أخي وحفونهم فيحسونهم بأجلحتهم إلى السماء الدنيا قال العلماء وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المركبين مع الخلف المركبين مع الخلف لهم الملائكة ذكر ابن كثير ذلك في كثير آية سورة الواحد قال هم أربعة يتعاقبون ليلا ونهارا ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئات وملك من الامام ومن الخلف يحفظون العبد يوجد اربعه يتعاقبون الحفظ يبدو يكون هؤلاء الملائكه الذين يسيرون في الطرقات زائدون على الملائكه الموكلين مع العبد ويجي فيها ايضا يعني نصيحه لنفس من اقوال قال مجلس مجلس وفيه لغم وفيه باطل وفيه لغم وإذا جلست أي مجلس نحاول أن نحاول انفاسالك أو تتناه إلى جوائم يعني حسنات تبقى لأوما التياه فخير إذا جلست مجلس نجمعهم من الشباب يتفقوا مع بعض إما في محل أو في منزل أو في أرعى أو في أي مكان يتفقوا فيه أو في مسجد بدل ما يجب عليهم طابع المزاح والهزام والله واللغم والباطل بذلك اللي تفينه داخل الاحاديث الحديثه هل يلقي الاحاديث موعظه هل, هل يتحاسب حسب ان الانسان بصوت عالي حسب انفسنا ان وصلت هذه حسب وصلت على ورده القران حسب انفسنا على العمل الجيد يعني يفعلون اي شيء يكون مفاع بمجرد ما يضق في مثل هذا الملايكه بتطوف في الطرقات تبحث عن اي فائقه تذكر الله شكرا فعلا وايضا هذا كلام يوجع من خفاات النساء تجلس في مجالس كثيره لا فائده كثيره بل تعجز البطن فإذا جلس النساء تعقل من الموعه رشيدا عقيلة دينه فأتذكر من مثل هذا لأننا نتكلم فيما ينفعنا، لأننا فيما يعنينا الملائكة إذا وجدت مثل هذه بالطريقة التي تذكر الله تعالى إياكما دار مغلوله بلاد حاجتكم فيأخذ منه مجمعاتين من للسماء الدنيا وقد ثبت أيضا أنه يدردون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام لما روى أحمد والنسائي الإسلام الصحيح عن عبدالله بن أسئول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالله عز وجل ملائكة سيّة حين في الأرض يبيغوني للأمة السلام ومنهم الكرام الكاتبون وعملوهم كتابة أعمال الخلط وإحصاؤها عليهم قال تعالى وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى اذ يتلقى المتلقيان علم يمينه واشماله ضعيف ما ينزل قول الا لديه رقيب عديد قال المزهر في تفسير الايه ذكر عينيه واخر عن يساره فان الذي عن يمينه تترقب الخير وان الذي عن يساره شماله تترقب الشر وان المرء لا يغلب في ذات القدر وسؤال الاثاث في الجمهور لكن في القرآن الكتبون وراء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشيخ العوداني إنه قال إن صاحب الشمال لا يرفع يده بلو. إذا فعل العبد سيئة مصاحب الشمال لا يرفع يده بلو. فسكة ساعات لا يبطل السيئة حتى إذا طاب العبد فإن لم يطل كتبها سيئة الناحية ها فرصة على استمرار الطوبة هذه فيها فاجدة الصلاة الخمسة لو الإنسان اقتدى على الصلاه بكليه وجعل الصلاه حق حق التزوي اليماني ومحقق غسيل للقلب وغسيل الجوارح والمعلقه بين المسجون يبقى يستفاد منه يبقى لا ينقص الانسان 6 ساعات الا ما يتوب ويسترخي فان صح الشماد يرفع يدك فلا يكتب الموافقه الا بعد 6 ساعات رحمه من الله سبحانه وتعالى برحمه الله سبحانه وتعالى ابواب الخير مفتوحه وبضاعه الجنه كاسبه الحديث اللي صح بالشمال لا يرفع يده بس في تساعات فاذا لم يكتب العبد كتبه سي يعني ياكل يا رب قالوا ياكل السعد وشوكه في نفس وهو اليم الكريمه في فتن القدر فتن يعني الاختبار والامتحان وسؤال الاعدادي في قبورهم وهم دون كانوا لا يقير وقد دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه اخرج الصيداني من الحديث هذا النهائي روي يطمع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه فانه لا يسمع قرع عاله وهل سماع مخصوص في هذه الحاله والاصل ان الميت لا يسمع واننا نثبت له سناء مخصوصا على موارد من الادله في موارد الخصوص فانه لا يسمع قرع عالي اتاه من اليمين فيقع دوره فيقول انه انت تكون في هذا الوجه لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما منكر فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انزل الى ما عقدنا له نار قد قددت النار به فقد احد من الجن الذين خيارهما جميعا كل انسان يقع احد يقع في الجنه او يقع في النار فاذا دخل اهل الجنه في الجنه ورث اليهود والنصارى والفار ما قاعدهم في النار وهم يرثون مقاعد لاولئك في الجنه كما قال عز وجل ولود اكيد من الجنه اولس بهم بيعطون تعملوا قال تعالى في صور الزوج او رفر الافضل تداولوا الى الجنه حيث نشاء فارضنا الارض ادخلنا الجنه وارسلنا رقاعد الذين كفروا وكان في النار ذكر ميكا وملكين كانوا من الملائكه هذا حديث فخريدي في الحديث للدكالي قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا خذوا رميت أو قال كنوا أحدكم أتاهم ملكاني السوداني أزرقاني يقاروا لأحدين المعلمين كروا أقرى المكيل فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجوع إلى آخر الحديث قالت أهل لي حديث حسن هؤلاء الملكان ومسألة القب وفتنة القب وسؤال القب من الأمور العظيمة التي ينبني للإنسان أن يُعيدها لها من الآن لا دار للبطء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإنبانها بخير طاب بسكنه وإنبانها بجرد خال بانه القبر صندوق العمل كل الإنسان يسجل في قبره ويحبس في قبره إلا معه فمن قدم خيرا سيأتيه رجل طيب الريح طيب الثياب مشرف الذي يقول ابشر بالياسوبا فيتعرف عليه فيعرفه بنفسه يقول انا عملك والعكس بالعكس اذا لم يكن, يكن من المتعارف يكون اهل بلد ياتي امر اسود الوجه ممكن لي قبيح السياب يقول ابشر بنب ياسوبك فيتعرف عليه ويعرف نفسه يقول انا عملك السيئ فهذه ال حديث بال اكبر المحفزات على فعل الطاعات وتقوى القرب ومن الاكبر محركات القلب لسلوك طريق الاستقامه والسداد عليه فاصح على ان يثني عن الحق يكون فهؤلاء الاشره من جاء كل سوق جاء مؤسس بذكر الله وافيجا واسم دين من الملائكه هم الذين يتعين على العبد ان يموله يقتصد دينه بمدد لاتهم لادلات النصوص في حقهم الله تعالى اعلم ثمرات الايمان بالملائكه ولله ايمان بالملائكه ثمرات عظيمه وثمرات عظيمه على المؤمن فمن ذلك ايه في ما بالاحكام اولا العلم بعزه خالقه عز وجل والعلم بكمال قدرته وسلطانه الانسان له امنا جميلا اخضر والامن من الملائكه على موارد السفائت الاعماليه من صدع قلبه وخضع لجبارات الله وجلاله وعظمته وطهره وفدرته سبحانه وتعالى ثانيا شكر الله تعالى على مضخي وعلاياته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائجة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم ومن يعمل من الصالحات هو المؤمن فلا يقف ظلجا يعني لا يوضع عليك سيئة لم تفعلها قفل فيه ولا رغم لا يهدم منك حسنة على الكب حمار سبحانه وتعالى وكل لك الملائكة الذي تحصي عليك الأعمال ووكل منها الملائكة التي تحقظ من بين أيدينا متأل فيها وعند النار وعندما يتخلى الإنسان عن أسلحة الزبن وغير ذلك وكان في أعماله وهو ذلك المرة تتحق فيه بصائح نفس في الدنيا والآخرة ثالثا من خموات الإيمان بالملائكة محبة الملائكة لابد من حكم الملائكة هو الخليفه ومن توليه لماذا لاهوان لانهم عباد الله الكرام الذين لا يعصون الله من امره المكرام لانهم عند الله لهم تكريم وهم لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى ثالثا لانه دائم العباده لله فنحن نحب من يحب الله ويعبده رابعا لانه يتولى المؤمنين وينصرهم اسمع يا رب الى ملكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالت في القرون الذين خرجوا استتدى سيروا وقد استدعى رب اني لديكم ب1000 من الملائكه المرضين الى غير ذلك من نزول الملائكه وتدبير معهم دينا فلاحظت الملكه علامات نزول الدور غير فقط عباده الله على وجه الاكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم تخيل أن الملائكة هؤلاء المخلوطات الأطهار والطائعون الذين دعوا أصول الله مهم أمرهم يستغفرون لأمثالنا من المبين والعصاة والتصريين كلمتنا بحبوله لذلك أجمع العلماء على أن من صد الملائكة أو أبغضهم أو انتقصوا لحقهم فوكاهم مرتدون ذلك لأنهم محبولون لرب العالمين ولأنهم عنده لهم الكرامة قلت على عباد بكرامين أقول قلبي هذا أستاذك روضان يجب